124. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين 125. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الأولين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 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن لَّذِتِهِ يَخْتَصُّ بِعِبَادِنَا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ وَدَرِمْ مَعْلُومٌ وَأَرْسَلْنَا النَّبِيَّ حَلَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَايِ مَا أَنْفَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَعْرِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِ مِنَ الْمِن وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبِلُ مِن نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرًا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد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 إلا آل لوطننا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء وَلَإِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِبْ أَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعَ دْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمُ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُومَرُونَ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 وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا منين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا أَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلٌ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدَ آتَيْنَاكَ سَبْعَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرآنَ الْعَظِيمِ فَاتَمُدْنَا عَيْنَكَ إلَى مَا مَتَعْمَلَ بِهِ أَزْوَاجٌ منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقلني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين ما كانوا يعملون فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الهنا خرف سوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون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 لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالعِنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقبون وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوامه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَنۡهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ أَفَمَنۡ يَخۡلُقُ كَمَنۡ لَّا يخلق أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَا إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلا هُكُمُوا إلَهُمْ واحدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا خِلَةٍ قُلُوبُهُمْ مُكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ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 قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم, من فخر عليهم السقف من فوقهم وأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركان الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أنتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفيهم الملائكة ظالمين انفسهم فالقوا السلام فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلو أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين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 جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِيمًا تَحْتِهَا لَنْهَا عُلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّىٓ هُمُ الْمَلَائِكَ تُقِيبٍ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ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 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ نَحْنُ وَلَا أَنَا مَا عَنِينَا وَلَا حَرَّمْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة الرسول لنعبد الله واجترب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 يقول لَوْ كُنْ فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أُضْلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا أَجْرُ لَا خِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوْكَلُونَ وَمَا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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيْ يَقْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْرَّضَأُ يَاتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أو ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء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 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يومرون صَدَقَ الله العظيم